التسجيل مئة استمع إلى النص ثم الفراغ بالكلمة المناسبة لمصر في التاريخ الإسلامي أربع عواصم مدينة الفسطاط التي بناها الصحابي عمر بن العاص بعد فتحه لمصر عام ستمائة وواحد وأربعين ميلادية وثانيها مدينة العسكري التي أسسها العباسيون عام 750 ميلادية ثم مدينة القطاعي التي أنشأها أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية عام 869 ميلادية ثم أنشأت القاهرة الفاطمية